قال رحمه الله قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين هذا تشريف تخصيص ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وإفراده بالذكر تشريف له تعظيم له عليه الصلاة والسلام فإنه أولى الناس بإبراهيم لأنه أخذ ما أخذ به إبراهيم من التوحيد وهكذا أمة محمد أولى الناس بإبراهيم فليس اليهود والنصارى أولى الناس بإبراهيم فهم مشركون وما كان من المشركين فهم مشركون وما كان من المشركين أي إبراهيم فهم ليس أولى به أولى الناس به أهل التوحيد صحاب الدين الحنين هم أولى الناس بأهل الحق من الأنبياء فمن دونهم من الصالحين لذلك تجد أهل السنة يسمون بالسلفيين لأنهم أولى الناس لسلفهم هذه نسبة حق ينسبون إلى سلفهم بالسلفيين نسبة إلى السلف رحمهم الله تعالى فهذه نسبة صحيحة لا غبار عليها وهكذا في أهل السنة نسبة إلى السنة لأنهم أهل العمل بها بها والدعوة إليها وهكذا أهل الكتاب لأنهم أهل عمل به ودعو إليه هم أهل الكتاب والسنة هذه كلها لصب صحيحة لا ينكرها أهل الباطل إلا بالباطل ينكرونها وإلا هم يعلمون تمسكهم بالسنة وعملهم بالسنة وأخذهم ودعوتهم إليهما إلى الكتاب والسنة فنسبة لشاعره إلى ابن حسن الأشعري نسبت زور ونسبة باطل فإن ابن الحسن الأشعري تبرأ من المنهج الأشعري تبرأ منها منه وقام خطيبا وأبان في الإبانة أنه على مذهب أحمد في باب الأسماء والصفات في باب الاعتقاد فلا يجوز أن إلى هذا الإمام رحمه الله بعد براءته من ذلك المنهج الباطل في آخر أمره. فإنه غرر في الم... الإبانة معتقد أحمل في كثير من المواقل وإن حصلت له شيء من الأخطاء فهو غليل حصل له شيء من الأخطاء فهو غليل في الإبانة وإلا الإبانة كتاب جيد والناس صاروا يعتمدون أقوال أبي الحسن منه وأما الغال متقدمة فهي مطروحة ولا يجوز نسبتها إليه بعد تأنيف الإبانة فلا شاعر ما معهم خبر على نسبتهم لأبي الحسن بعد براءته منهم ومن المنهج الأشعر قال قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه أي من اتبعه في زمانه للذين تبعوه أي من اتبعه في زمانه وهم قليل والأكثر كانوا على خلاف شرعته ودينه وأرادوا حلطه بالنار وقتله. فجلهم كانوا على الشر والغليل الذين كانوا من أتباع إبراهيم وهم أولى الناس به لأنهم علم التي ودينه دينه أي من اتبعه بزمانه وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم هذا التخصيص كما سمعت تشرير وبيان منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان شأنه فخصصه بالذكرية بالذكري وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه يعني معه يعني من هذه الأمة والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين أي ناصرهم ومعينهم سبحانه وتعالى فهذه ولاية الله لأهل الإيمان ولأهل الإسلام أنه ناصر لهم ومعين لهم وحافظ لهم سبحانه ومن تولاه الله فإنه لا يضل ولا يشقى ومن تولاه الله سبحانه وتعالى لا يخاف ولا يحزن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن تولاه الله سبحانه وتعالى أخرجه من ظلمات وحنافس الجهل والشرك قال الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتي يخرجونهم من النور إلى الظلمات العكس بالعكس فمن تولاه الله أخرجه من حنادس الجهد والشرك وظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإسلام كما في هذه الآية ومن تولاه الله سبحانه وتعالى دافع عنه كما قال عليه الصلاة والسلام من عادني ولياً أي حديث قُدُس يرفع إلى ربه سبحانه. من عادني وليا فقد آذنته بالحرب. وهكذا سدد جواله. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما ترطوه عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحببته ثم ذكرت أمر المحبة. كنت سمعهم الذي يسمع فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يوقش بها ورجه الذي يمشي بها هنيئا له فينبغل الشخص أن يسعى في أسباب الولاية حتى يكون وليا لله سبحانه وتعالى ويكون عبدا لله جل وعلا فإن من حاز ولاية فقد حاز شرف حاز شرف عظيما وهذه بعض ثمار الولاية أن الله يدافع عنه أن الله يخرجك من الظلمات إلى النور وأن الله سبحانه وتعالى يؤمنك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رحمه الله يعني من هذه الأمة والله ولي المؤمنين وذروة المؤمنين رسل رب العالمين عليهم الصلاة والسلام أولى دروة المؤمنين. قال روا الكلبي ما حاله وما اسمه. علي ضعيف بس طيب نعم أحسنها. كذب محمد بن سعيد. فما حال ما يروي عنه أبو صالح؟ كله كذب. أحسنها. ما يرويه أبو صالح عن الكلب كله كلب أو الكلب عن أبي صالح كله كلب ما يرويه الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس كله كذب فلا تعتمد شيئا من طريق الكلب عن أبي صالح لا تعتمد شيئا فقد اعترف بنفسه أنه كذب روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس هذا ما حاله كذب نعم روى الكلب عن أبي صالح وما حال أبي صالح وما اسمه ما حال أبي صالح وما اسمه تقدم معنا شيء من ترجمته ضعيف اسمه بادان ويقال بادام أحسنت ضعيف أبي صالح استلبوا فيه وهذا هو إن شاء الله الخلاص فيه أنه ضعيف وإلا منهم من تركه قال باذان وباذان عن ابن عباس ورواه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسلاده حديث هجرة الحبشة لما هاجر جعبر ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو حديث عظيم وفيه بيان الإسلام وفيه بيان عيسى عند أهل الإسلام ومنزلت عيسى عليه الصلاة والسلام عند أهل الإسلام فقام هذا الخطيب خطيب الإسلام جعفر من أبي طالب فبين وجل الحقيقة للنجاشي الذي يعتقده النجاشي ما جاوز هذا العود والله هكذا قال عيسى بن مريم ما جاوز هذا هذا هو الوصف الحقي وهو من أهل التوحيد النجاشي ما عنده غلو مثل حاشيته فعنده من الغلو. ولذلك ذلك تسلل لواء إليهم عمرو العاص وكذلك من كان مع عبد الله بن أمية بن أبي أمية تسللوا لوادا إليهم وحاولوا معهم وفعلا وصلوا إلى المقصود معهم وحاول أولئك حاول أولئك المقربون مع النجاشي ولكنه أبا أبا لأنه رجل صالح ورجل موفق وبعض الناس ستأثر بحاشيته سريعا يثقوا بهم وكل ما قالوه أملوه عليه صدقا وهذا والله لا يجوز ربما يظلم بعض إخوانهم يظلمونهم فلا بد من التثبت والتحقق في شيء من مثل هذه الأمور ولا سيما إذا رأيت منهم شيئا من التحامل في كلامهم إذا رأيت شيئا من التحامل في كلام تأنى في خبرهم بالنسبة ما يقولون في زميلهم أو في من يعادونه ويحملون عليه فإن نجاش أولئك من أساقفته من المقربين إليه والله ما بال بكلامهم وأبى أن يطردهم وحماهم ودافع عنهم ومع أنهم أولئك جيش له يعتبرون ربما يؤلبون عليه لكن الرجل موفق موفق فلم يصدق فيهم شيئا ودعاهم تعالوا إيش عندكم إيش تقولوا في عيسى دعاه متأكد تثبت من الخبر لأنه علم أن أولئك الذين جاءوا من الجهاد تلك علي ما فيهم عدم الصدق، وألهمه الله أنهم جاءوا للمكلي، وفقه الله هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا ينتبه الشخص، ربما يكون ضرره من حاشيته وبطانته، فإن من وفقني بطانة خير وفقني خير كثير، ومن و... والعياد من الله بتوليا بطانة شر، فإنه قد بتوليا بشر عظيم والله، خصوصا إذا كان يصدقهم. ويملون عليه ويصدق ما يملون عليه فعلى هذا يتأنى الشخص ولا سيمة إذا كانت له كلمة مسموعة يتأنى في الحكم وفيما ينقل إليه فإن كلامه له تأثير إذا تكلم يتأنى وليس معنا رد خبر العدول لا أبدا ليس من هذا الباب ولكن لأن الكلمة مسموعة ربما يحصل ضرب ويبنى على خطأ ولا يتحملون الوزر ولا شك الذين نغلوا ولكن هو ينبغي أن يكون مراعيا لهذه الأشياء أكثر وأكثر لمكانته ومنزلته وسمع كلامه وتأثير أيضا تأثر الناس بكلامه وهذا الذي يلاحظ في علمائنا أن كل ما ليس كل ما يملأ عليهم أو يقال لهم يأخذون به يأخذون به وهذا لتمسناه ربما يكون الشخص مقربا عندهم لكن ما يقبلون منه تجد ربما يسمع هكذا لكن ما يقبل منه ولا يبني على كلامه حكما قال رحمه الله لما هاجر جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة واستقرت بهم الدار وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان من أمر بدل ما كان فاجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا إن لنا في الذين عند النجاشي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثأرا ممن قتل منكم ممن قتينا منكم ببدلا ففجمعوا مالا وأهدهوا إلى النجاشي مكر مكر والهدية تأثر ولا شك هو قد علم هذا أن الهدية لها تأثير وكيف يدخلون عليه يدخلون عليه مثل هذه الهداية ابتداء هو ما يعرفهم لكن توصلوا إليه عن طريق الحاشية فاجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم ولينتدب لذلك رجلان من ذوي رأيكم وهذا أيضا من المكر الشديد ينتدب لذلك من عنده لسان ومن له جاه ومكانه وله رأي سديد له رأي له سياسة وحنكى في طرح المئري طرحه فقام عمر وهو من دواهي العرب عمر من العاص رضي الله تعالى عنه من دواهي العرب وهو سهل اختاروا رجلا يعلمون مكانته ويعلمون ما هو عليه من الدهاء ومن سدادة الرأي قال ولينتدب لذلك رجلان ولينتدب لذلك رجلان من ذوي رأيكم انتدب فبعث عمر ابن العاص وعمارة ابن الونيد مع الهدايا عمر اللي عبد الله بن أمية يا أخواني نبي أمية ما هو عمرة من يعرف عمرة هذا من ينظر المصحيح المسند سند مسلمة ما أظن عمرة هذا ضرنا المصحيح المسند وعمار بن الوليد مع الهدايا مع الهدا... الهدايا الأذم وغيره فركب البحر وأتي الحبشة فلما دخل على النجاش سجد له وسلم عليه وقال له هل تحية أولئك فهم تعاملوا معهم باب يضم السياسة بتحيتهم فإنهم يسجدون لملوكهم تحيتهم السجود لملوكهم وهذا منهي عنه بشرعنا ولو كنت آمرا أحدا أحد لا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يسجد له ورأوا شيئا من ذلك عند أولئك فقالوا نحن أنت أولى نسجد لك فأذى رسول الله أن هذا لا يجوز حرام في شرعنا هذا من استياسة والتملق حتى يصلوا إلى مقصودهم فلما دخل على النجاش سجدى له وسلم عليه وقال له إن قومنا لك ناصحون شاكرون إن قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك محبون كله كذب وإنهم بعثون إليك لنحدرك هؤلاء الذين قدموا عليك لأنهم قوم رجل كذاب لا حول ولا قوة إلا أبلوهم يعرفون صدقه وأنه أصدق الناس يعلمون هذا وانه أشد أمانة وأعظم الناس أمانة وكانت دائعهم توضع عنده لما يعلمون من صدقه وأمانته ولما قام فيهم عليه الصلاة والسلام أقروا بذلك لما دعى تلك البطون وتلك الغبائ، وأخبرهم بهذا قال لو أخبرتكم أن خيلا دهما ستغيروا ستغير عليكم من الجهة الفلانية أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا لكنهم العياذ بالله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هذا السبب وإلا هم يقولون ما جربنا عليك كذبا ما يعرفنا كذاب قال لأنهم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء وهذا يتعلل به كثير من أهل الباطل ممن تقدم وممن تأخر من لدى النوح عليه الصلاة والسلام ما نراك تتبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا الرأي ولا المساكين هم الذين بعدك الذين من أول وهلة ما يتأملون ولا يفكرون في الأشياء بس من أول وهلة كل من دعاهم تبعوه من أول وهلة وهم الله يسد عقولا من هؤلاء الشياطين يسد عقولا من قبرها هؤلاء الذين يخافون على ملكهم على رئاستهم فهذه حجة من تقدم ومن تأخر ويتعلل بهذا أيضا كذلك ويدفع الحق به هؤلاء الرؤساء والملوك يذبحون الحق بمثل هذا يقولوا ما نرى معك إلا فلان وفلان مساكين هؤلاء ما يفهمون شيئا ما يفهمون شيئا من أول وهل كل من دعاهم لشيء بعد يهرونون هذا والله لا يجوز هذا حرام والله سبحانه وتعالى يختصه من شاء برحمته كثير من دوي الوجهات صدت صدتهم وجهاتهم ورئاساتهم وملك صدهم ملكهم عن الخير ومنهم هرقل صد عن الخير بسبب ملكه ورئاسة، وهكذا كثير من قريش من لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تأخر في المتابعة، كل ذلك بسبب الملك والمكانة والرئاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسايسهم، ولما فتح مكة قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، فطيب نفسه مثل هذا، طيب نفسه لأنه يعرف إنه رجل من ذوي السلطان وجاها فلا ينبغي نزع ملكه. وطرحه تماما وعدم مبالا به هذا من السياسة الشرعية الجميلة أنه يبغى الوجاه هذه الوجاه على ما هي عليه ولا تنزع منه ماذا هو رجل صالح صار, صار من الخير فالنجسع صلم سايسة وقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن إكراما لهذا الرجل الصالح حتى يقوى الإيمان في قلبه فالناس ما هم سواء في المعاملة وما ينبغي للداعي نعامل الناس سواء. المعاملة. فصاحب المنزلة صاحب منزلة أنزل الناس منازلهم وإلا كان لم يثبت هذا لكن هذا المعنى صحيح فإن صلى الله عليه وسلم أنزل أبا سفيان منزلته قال فركب, فركب البحر وأتيا الحبشة فلما دخل عن نجاشين قرأنا هذا لأنهم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم وأنه رسول الله ولم يتابعوا أحد منا إلا سفهاء وإن كنا قد ضيغنا عليهم الأمر وألجأناهم إلى شعب شعب أبي طال حاصرهم نحو ثلاث سنوات ظلما وبغيا وعدوانا صحيح أنهم خنقوهم بذلك الحصار طبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم كانوا مشرك كثير منهم لكن حميا وانتصارا لولدهم وأبوا أن يدعنوا لأولئك وأن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم له وضائف عليه فألجأناهم إلى شعب وهكذا أهل الباطل من قبل ومن بعد وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحد فلا سنواتهم بالخناء هذا لا يناكحون ولا ينكحون من قبائل الأخرى قد قتلهم الجوع والعطش فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك لا إله إلا الله بعث إليك ما عندكم ابن عمه بعث إليك ما عندكم يا أخوة إيه. بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك أو ملكك ورعيتك فاحذرهم وادفعهم إليا لنكفيهم لنكفيكهم لنكفيكهم معراب الكافلها لنكفيكهم معراب هذا البعد لنكفيكهم مفعولان نعم الكافلها مفعولان والفاع عن نحن ويجوز الفصل فصل أحد المبعولين لنكفيك إياهم لنكفيكهم وقال وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك نعم حرام هذا في دينهم ما يتملقون مثل ما يتم. أنتم سجدتم لمن هو دون هذا الملك سجدتم للأحجار والأصنام والأشجار وعبدتم الجن والملائكة والصالحين فيهم وأما هؤلاء عيدهم عزة الإسلام ما يسجدون إلا لله ما تنحنيها للجباه إلا له سبحانه ما توضع في الأرض إلا له وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي يحييك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك قال فدعاهم النجاشي فلما حضر فلما حضر صاح جعفر صاح جعفر بالباب يستأذن عليك حزب الله فقال النجاشي اذهبه في صحيح مسلم هذا لكم صاح جعفر بالباب اظنه بعيد النسخ هذا مو صحيح المسند بهذا السياق صاح جعفر بالباب يستأذن عليك حزب الله ما اظنها ليقول من جعفر انظروا لنا السياق يقول في صحيح المسند فإنهم سيدخلون على ملك وهم ينزلون الناس منازلهم علمهم رسول الله آداب شرعية صاح جعفر بالباب يستعد عليه حزب الله فقال النجاشي مر هذا صحيح فليعد كلامه ما هو ما هو صحيح يصيح جعفر أبداً دخلوا بتلك الآداب الجميلة عليه لما دعاهم دخلوا عليه وتأدبوا أيضا كذلك بأدب الدين والإسلام مع ذلك الرجل أدبهم دينهم أما يصيح كده يستاذن عليك حزب الله ابدا هو في بلده اكرمهم ونزلهم ذلك المنزل الجميل قال الصاحب جعفر بالبان بيستاذن عليك حزب الله فقال النجاشي مروا هذا الصايح فليعد كلامه ففعل جعفر فقال النجاشي نعم ليدخلوا بأمان الله دمت فنظر عمر ابن العاص إلى صابن العاص صاحبه فقال لا تسمع كيف يركنون بحزب الله وما أجابهم به النجاشي فساءه ما ذلك ثم دخلوا عليك عليه فلم يسجدوا له فقال عمر العاص لا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك فقال لهم النجاشي ما منعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحيين بها من, من أتاني من الآفاض قالوا نسجد لله الذي خلقك ومنلكك وهذا أيضا ليس سياق حديث الحديث المسلمة صحيح المثنى هذا الذي نقرأ قالوا نسجد لله الذي خلقك ومنلكك وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان فبعث الله فينا نبيا صادقا فأمرنا بالتحية التي رضي رضيها الله وهي السلام تحية أهل الجنة فعرف النجاشي وأن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل فهو عالم من علمائهم وما كان يملك إلا العلماء فيهم أم لهم خبرة بدينهم ومعرفة بدينهم أما الآن أجهل الناس كاد الملوك من أجهل الناس لم يكونوا أجهل الناس من أجهل الناس ما يعرفون شيء عن دينهم كثير منهم الله ما يعرف صليه ولا يعرف شيء بعيد عن هذه التعليم بعيد كثير من الملوك في هذا الزمان جهال في وكان لا يملك أن العلماء لا يملك ولا يؤمر إلا أهل العلم فإن كان عنده قصور في العلم قرب أهل العلم إليه ليرشدوه قرب العلماء ليرشدوه وأما هؤلاء الجهل وإبعاد لأهل العلم قال قال نسجد لله الذي خلقت فبعث الله فينا نبي صادقا فأمرنا بالتحية التي رضيها الله وهي الإسلام تحية أهل الجنة فعرف النجاش ذلك كحق وأنه في التوراة والمجيني قال أيكم الهاتف يستأذن عليك حزب الله قال جعفر أنا قال فتكلم قال إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل الكتاب ولا يصرع عندك كثرة الكلام ولا الظلم هذا أيضا ما في السياقة لك في حديث مسلم وسعيح المسألة ولا يصلح لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم أنا أحب أن أجيب عن أصحابي فمر هذين الرجلين فنيتكلم أحدهما والنصف الآخر فتسمع محاورتنا فقال عمر لجعفر تكلم مطالع عمر لجعفر تكلم فقال جعفر النجاشي سل هذين الرجلين أعبد نحن أم أحرار فإن كنا عبيدا أبغنا أبقنا من أربابنا فرددنا إليهم فقال النجاشي أعبيدهم أم أحرار فقال عمر بالأحرار كرام فقال النجاشي هذا أيضا ما هو موجود صحيح المسند فقال النجاشي نجوا من العبودية ثم قال جعفر سلهم هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا هذا كلام جميل سلهم هل أهرقنا دما حتى يتابعون إلى هذه الأمكنة أهرقنا ذمن بغير حق حتى يقص ونتابع ونتابعنا مثل هذا الأمكنة ما فعلنا شيء ما نقم منهم إلا نأمن بالله فما لهم جرم في الانتقام منهم وإنما هذا من قبل ومن بعد ديد المقينين مع أهل الحق تابعونهم من شعب لشعب ومن مكان إلى مكان وغريئة إلى غريئة هؤلاء أرفض الانجاس على هذا ما تركوا أنسنا في مكان بعدهم وبهجة أننا نحارب الإرهاب، نحارب داعش، نحارب، نحارب الإسلام. هذا هو الأمر الصواب الواضح أننا نحارب الإسلام ولا نريد أحد... أحداً على الإسلام الصحيح. نريدهم كلهم على الرفض أو على الخنّ. قال النجاشي إن كانوا إن كان قنطاراً فعلي قضاءه. فقال عمر لا ولا قراطاً. قال النجاشي فما تطلبون منهم؟ قال عمر اللهم وهم على دين واحد وأمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك وابتغوا غيره فبعثنا فبعثنا إليك قومهم فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إلينا فقال النجاشي ما هذا الدين الذي كنتم عليه والدين الذي اتبعتموه أصلقني قال جعفر أما الدين الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان أي والله دين الشيطان انتقل إلى دين الرحمن أما الدين الذي كنا عليه فتركناه فودين الشيطان فكنا نكفر بالله ونعبد الحجارة هذا أصلا موجود لكن غير هذه السياقة ونعبد الحجارة وأما الدين الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام فجاءنا به من الله رسول, رسول وكتاب مثل كتاب عيسى بن مريم موافقا له فقال النجاشي يا جعفر تكلمت بأمر العظيم فعلى رسلك على مهلك ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وراهب فلما اجتمعوا عنده قال النجاشي أنشدك الله أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيام نبيا مرسلا فقالوا اللهم نعم اللهم نعم ما يعراب اللهم هنا مم. اللهم نعم نعم حرف جواب واللهم وعند من منك أحمد آه. ما عراب اللهم نعم نعم كلمة يؤتى بها لتوكيد الجواب تقرير ما أجاب به وليست بمنادة ومنهم من يجريها على أصلها أنها منادى بحرف نداء محدود ويؤتى بها لتوكيد الجواب وتغرير الجواب والذي يظهر في هذا الموضع ليس من باب النداء بل كلمة يؤتى بها لتغرير الجواب والذي يريد أن يجيب به الشخص اللهم نعم هذا حق ويؤكد هذا أنه حق اللهم نعم اللهم لا وقد أشرنا إلى هذا في الموصل نغلا عن الصبان وغيره فهيه لني تغرير الجواب وتوكيد ما أجاب به فقالوا اللهم نعم قد بشرنا به عيسى وقال من آمن به فقد آمن به ومن كفر به فقد كفر به فقال النجاشي لجعفل ماذا يقول لكم هذا الرجل وما يأمركم به؟ وما ينهاكم عنه فقال يقرأ علينا كتاب الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له فقال اقرأ علي مما يقرأ عليك مما يقرأ عليك فقرأ عليه سورة العنكبوت والروم هذا ما هو موجود قرأ عليه شيء من مريم كافها يا عيصان هذا الذي في صحيح المسند. فقرأ عليه سورة العنكبوت والروم ففاضت عين النجاشي وأصحابه من الدم من الدمع، وقالوا زدنا يا جعفر من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف. فأراد عمر أن يغضب النجاشي فقال إنهم يشترون عيسى وأمه. فقال النجاشي ما تقولون في عيسى وأمه؟ فغر عليه سورة مريم هذا في الموضع الثاني لكن هذا ما هو موجود في الزيادة هذه في صحيح المسنة سورة مريم فلما أتى جعفر على ذكر مريم وعيسى عليه السلام رفع النجاشي نفاته نفاتة نفاتة من سواكه قدر ما تقد العين فقال والله ما زاد المسيح على ما تقولونه هذا ثم أقبل على جعفر أصحابه فقال اذهبوا فأنتم سيوم أمنا فأنتم سيوم بأرضي يقول آمنون من سبكم أو آذاكم غرم هذا ثابت ثم قال أبشروا ولا تخافوا فلا دهورة قال دهورة جمعه وغذفه في أي جمعه وغذفه في مهواء أي فلا شيء من هذا أنتم آمنون ولا أذى عليكم فلا دهورة والدهورة هو يجمع الشيء ويقدفه في هوية قالوا لا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب الله على حزب إبراهيم قال عمر يا نجاشي ومن حزب إبراهيم قال هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن تبعهم فأنكر ذلك المشركون والدعو في دين إبراهيم وادعوا في دين إبراهيم ثم رد النجاشي على عمر صاحبه المال الذي حملوه هو رشوة ما هو هدية وقال إنما هديتكم لي إنما هديتكم لي رشوة هذا الصواب إنها إنما هديتكم لي رشوة فاقبضوها فقبضوها فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة جميل قال جعفر فانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار وأنزل الله تعالى ذلك اليوم على رسوله صلى الله عليه وسلم في خصومتهم في إبراهيم وهو بالمدينة قوله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوا هذا النبي والذين آمنوا الله وليهم مؤمنين هذا سبب النزل موجود صحيح مسلم أيضا قال أخرجه ابن أسحاب في السيرة عن أم سلمه من طريق الإمام أحمد وذكره الواحد في أسباب النزل قال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب قصة عمر بن العاص وجعفر بن طالب عند النجاشي مروية من طرق متعددة منها فسيرة ابن سحاب من طريق محمد بن إسماعيل الزهري ومنها فتحانة أبي من طريق الكلبي عن ابي صالح وهذا السياق كما سمعته من طريق الكلبي عن ابي صالح هذا السياق بهذا الذكر منهما هو ثابت ومنهما فيه نظر لأنه من طريق الكلبي عن ابي صالح. من طريق الكلبي يعني بصالح يعني ابن عباس ومنها في من طريق جعفر الأبيطالب وليس في شيء منها نزول هذه الآية في القصة وقد خلط الثعلبي رواية الكلبي وقد خلص الثعلبي رواية الكلبي برواية الشهر مع رواية ابن إسحاق وساقها بطولها مساقا واحدا وهو من عيوب كتابه حيث يخلط الصادب بالكاذب في المحتمل فيوهم أن الجميع برواية الصادق وليس كذلك إذا فيها تخطيط هذه الرواية هذه الرواية فيها تقنيات. فالحاسم الثابت هذا الذي الصحيح المسند الذي الصحيح المسند هو ثابت ورجع الوقت مرة أخرى نقرأه. إلى هنا سبحانك لا الهب لك لا إله إلا أنت استوحي ربك ويلي.